قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوء معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم وَيَوْمَئِذٍ الْمُؤْمِنُونَ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الدِّينِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يحافظون. سَهُم فِيها قَانِتُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاكَ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يوم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا طَوَارِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ في الأ وَإِا عَلَه بِ بِهين قَادون فأَ شَن لَق م جََّات مِ خِيل وَن بِكُ فيهَا فَوكِكَكثيرير وَمِنه تَون وَشَجت الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ نَسَقِيًا مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ رَسَلْنَا نُحْنُ إِلَى قَوْمِهِ فقال يا قوم عبد قال الملأ الذين هذا الا بشر مثلكم يريد يتفضل عليكم ولو نَصُّ بِهِ حَتَّى حِين قَالُوا رَبّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِعَيْنِي وَوَحَّيْنَا فَإِذَا جَاءَ مُؤَنَا وَخَرَتِ النُّورُ فَسَلَخَ فِيهَا فَسَكَنَ فِيهَا من نَيْنِي وَأَهْلِكَ إِلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الحمد لله ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم فنعمدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملم من الذي بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا منتم وكنتم طوابا وعظاما أنكم مخرجون هيئات هيئات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بمن عوفين إن صيحة الحق فجعلناه غفاء فقعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم